لآن, لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس, أبى إلا إبريس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَبِّئْ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَن عذابي هو العذاب الأليم